على آله وصفله ومن السبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إِنك حميدٌ مبيه اللهم بارك على محمد وآل محمد كما بارك على آل إبراهيم إِنك حميدٌ مبيه وبعد فقد فرغنا في اللقاء الماضي من ذكر ما قالوا العلامة البتسام رحمه الله تعالى في شرح حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في صفة أضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتوقف تعليقنا عند ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأجدر مرة واحدة وذكرنا أن فيه ثلاثة أمور أولها تجديد الماء لمسح الرأس ونقلنا قول العلماء في هذه المسألة وانتهينا الى المسألة الثانية وهي مسألة صفة المسح المذكور في الأحاديث ثلاث صفات أولها وأصحها وأصرحها ما جاء في بعض روايات الحديث الذي معنا أنه يبدأ بمقدم رأسه فيمر بيديه إلى قفاه ثم يردهما حيث بدأ الصفة الثانية أن يبدأ بمؤخر الرأس إلى الأمام ثم يردهما إلى المؤخر محافظة على ظاهر قوله أقبل وأجبر والصفة الثالثة أن يجعل يده اليمنى لمقدم الرأس واليسرى لمؤخره ثلاث ستات ورد بها الأحاديث الصفة الأولى هي الصفة المشهورة أو التي ذكرت مفصلة في حديث عبدالله ابن زيد وهي ان يبدأ بمقدم رأسه هكذا ثم يذهب الى القفى ويرجع الى الجبهة مرة ثانية الصفة الثانية عكس هذه الصفة يبدأ من القفى الى الجبهة ثم يعود الى القفى مرة ثانية الصفة الثالثة يضع يديه اليهنى عند وسط الرأس وكذلك اليسره هكذا ثم ينضي بيمنى إلى الأمام وباليسر إلى الخلف يبقى أقبل وأجبر في عمل واحد اليمين سأت من وسط الرأس إلى الجبهة والشمال من وسط الرأس إلى القفل وأطحوا هذه الصفات كما قلت وأقربها إلى السنة الصفة الأولى فإنها مذكورة مفصلة لا لكس فيها ولا غمور بخلاف من قال تصفتين الثاليتين وما فيهما من تجمال ولهذا قال ابن عبدالبر رحمه الله تعالى فوهم بعض الناس في حديث ابن الزيد رضي الله عنه في قوله ثم مسح رأسه بيديه فأقبل وأجبر أنه بدأ بمؤخر رأسه وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيدينه وأجبر وهذه ظهول لا قفه المعتمد عند ابن عبد الجر الصفة الأولى فقط واعتبر ما جاء في الصفتين التاليتين نوعا من الوث وفي حديث الربيع بنت معوّف رضي الله تعالى عنها من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه تلسيهما رواه أبو داود والترمذي وأحمد فقال السلميدي رحمه الله تعالى هذا حبيث حسن وبعض الطرق حسن غريب وبعض نسر السلميدي حسن وبعضها حسن غريب وعضفة غريب تفيد نوعا من الغراب اي الضعب قال وحديث عبد الله بن اصح من هذا واجود اسناده فكانه بيشير الى ان الحديث وان حسنه البعض الا ان حديث عبد الله بن زيد اصح منهم وطلب يرجع الى عبد الله بن محمد بن عقيل فانه يضعف من قبل فضله على الراوي لكن لما كان الشيخ شاكر علينا رحمة الله تعالى يصحف حديثه قال حديث الربيع حسن صحيح وإنما اقتصر الترمزي على تحسينه ذهابا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زين لكنهما عن حادثتين مختلفتين فلا تعارض بينهما حتى يحساج إلى الترجيع فكان النبي فسن لما يبدأ بمقدم رأسه ويبدأ بمؤخره وكل ذلك جائز هذا مذنب على على صحيح الحديث وإلا فحديث الله الثغير متفق عليه وهو أصحه إثناداً من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله تعالى عنها وقد يقال إن الراوي لما قال فأقبل بهما وأدبر لم يقصد الترتيب وإنما قصد أن النجد فسلم جمع بين الإقدال والإدبار والمعروف في لسان العرب تقديم الإقدال على الإدبار وإن كان الإقدال يقع بعد الإدبار ومنه قول امرئ القيب لكر مسر المقبل مدبل معه كجلمود صخر حطه السيل من عالم فممكن لا يكون الترتيب مقصودا وإنما هو يقصي أفعال وقعا أيها تقدم وأيها تأخر لا يكفلك ذات موضوع هذه المسألة تتعلق بصفة الناس إذن الصفة المثلة أو الأطفح هنا أن يبدأ به الجبهة مقدمة مرة ثم يرجع الى القفل ثم يعود الى الجبهة مرة ثانية وعلى فرض بسبوض حديث الربيع سنقول هذا من خلال التنوع يفعل هذا في بعض الأوقات ويفعل الآخر في أوقات أخرى لألا تهمل هذه السنة إن ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومثل هذا التعليق كثير في تطرفات العلماء يعني مثلا تجد ابن خزيمه رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول ان صح الخبر والشافعي رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول ايضا في الام وغيرها ان صح الحديث قلت به فهذا التعليق لا بحث به استعماله لبينا وقد اختلف العلماء المتقدمون منهم والمتاخرون في توثيق عبد الله بن محمد بن عقيل وتطعن فيه يعني مثلا الشيخ الالباني عليه رحمة الله تعالى الشيخ احمد شاكر هما من اعلام هذا الفن في العصر حاضر يقولان بتوثيقه ويحسنان حديثه فليس قولي اولى بالقبول من قولهما فبيترك قولي لقولهما رحمه الله تعالى لكن من كان عنده قدرة على المقارمة بين أقوال علماء الجرح والتعديل ومعرفة الراجح من المرجوح والتوثيق من من التجريح فله أن يعمل بما يرى إن شاء الله تعالى ثالثاً هل يسل سكرير مسح الرأس أم لا؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وكان يمسح رأسه كله وثارثا يقبل ويدبر وعليه يحمل حديث من قال إنه متح برأسه مرتين يعني حديث الربيع أسباب الزهر قال رواه النسائي من حديث محمد بن موسور حدثنا سفيان عن عمر بن يحيا عن أبيه عن عبد الله بن زيك الذي قلي النداء قال رأيت رسول الله صلّم توضعه فغسل وجهه ثلاث ويديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومتح برأسه مرتين كذا الحديث عبد الله بن زي الذي قري النداء يعني رؤيا الأباد والمشهور أن راوي صفة الوضوح عن النبي صلّم هو عبدالله ابن زيد ابن عاصم ابن كعب الأوثاري المزمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلعل هذا من وهم بعض الرواه فهنا في حديث الربيع مسح برأسه مرتين وفي حديث عبدالله زيد هنا مسح برأسه مرتين ولكنه محمول على الإخضار والإخضار فأنه عدى الإخضار مرة والإخضار مرة أخرى قال والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه بل كان إذا شرر مسح الأعضاء أفرد مسح رأسه هكذا جاء عنه صريحا ولم يصح عنه صلصا لما خلاقه البتا بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا ولا يلزم أن يكون فوضع ثلاثا ثلاثا في كل عضو خاصة وأن الراوي ممكن أن يعثر بصيغة التغليل فوضع ثلاثا ثلاثا يعني في أغلب أعضاء وضوئه وكقوله مسح برأسه مرتين وإما طريق غير صحيح الحديث ابن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تغضأ فغسل جثيه ثلاثا ثم قال ومسح جرأته ثلاثا وهذا لا يؤسد به وابن البيلماني وأبوه مضعفان وإن كان الأب أحسن حالا قلت وفي إسناده أيضا صارح ابن عبد الجفار مجهول الحال الحديث فيه ثلاث حلل وحديث عثمان ربي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وفيه أنه مسح رأسه ثلاثا أتبعه بقول من؟ أبو داود رحمه الله وعندما يعلف على الحديث بعده فهذا يكون من إعلاله ونحوه أدفعه بقوله أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أنه مسح الرأس مرة فوانسلوا بهذا إلى ماذا إلى إعلال رواية التفليل أو التكرار قلت وفي إثناده عامر بن شقير قال الحافظ لين الحديث فمثل هذا لا يعارض ولا يحكمل مخالفة أستقاد الأثبات الذين رووا الحديث عن عثمان إما بدون ذكر العدد بالمرة أو بإنه مرة واحدة فقط وحاول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إثبات التكرار كما في ثماني يمة وصحيح تنن أبي داوود وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر لا يستشع المقال لبيانه لا سيما وان الطريق الذي اعتمدها من طريق عبد الرحمن الجوردان قال الحافظ مقبول فمثل هذا لا يحتمل تفرده فالمعروف عند العلماء القدامى علماء الحديث انهم ما كانوا يقبلون تفرد الثقه يعني كجد مثل ابن احمد عبد الرحمن بن مهدي وغيرهم كانوا يرجونها تفرد الثقه يعني لو تفرد مثلا سفيان لو تفرد سفيان الثوري رحمه الله في رواية لم يوافقه عليها جمع من الثقات مثال مثلا سبيان بن عليمة وتعب بن الحزاد وأضرابهم فيردون رواية سبيان مع إنه جبت وأمد المؤمنين في الحديث وهو هو الأخير ليه؟ لأنهم يردون تفرض الثقة لاعتبارات منها إنه ممكن هذا الثقة يهد أو ممكن يقفئ أو نحو أو لعله يتصرف في رواية الحديث بالمعنى فلما يجد كل الأعضاء كرر مزهوها فمن مانح ينكرر مزح الرأس أيضا فيرويه بالمعنى فيقع في الخطف هذا واحد لكن طبعا هذا يحتاج إلى نوع من الاحتياط والتحفظ لأن توهين الثقة أو تخسئة الثقة أمر ليس بالإيه؟ أمره ليس بالهيل وإلا لفضحنا الزاد على مصرعيه أمام كل مشكل في السنة أن يقول لعله أخصأ لعله لعله لكن مذا تسمى الآن عند حد معين وهو مخالفة الثقة لمن هو أوسف منه إما سما أو سيفا نعم فأقول هذا لأن إذا كانوا يردون تفرد الثقة فتفرد من دونه يرد من ذاته من ذات أوسف نعم وقد تكلم السوكاني رحمه الله تعالى في النيل على هذه الطرق ثم قال وَالْأَوْصَاهُ أَنَّ أَحَاديثَ لم لَمْ تَبْلُقْ إِلَى دَرَجَةِ حتى يلزم التمسك بها لما فيها من الزيادة فالوقوف على ما صح من الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث عثمان وعبد الله بن جيد رضي الله تعالى عنهما هو المتعين لاتيما بعد تقييبه في تلك الروايات السابقة في المرة الواحدة وحديث من زاد على هذا فقد أساء وظلم الذي صححه ابن خزيم وغيره قاض في المنح من الزيادة على الوبوء الذي قال بعده النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يعني صلى الله سأله الأعرابي عن الوضوء وأرغ الوضوء ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة قد تعجو إيه؟ فمن على ذلك فقد أساء وتعدى وضلع هذا ممكن أن يدخل في هذا الإيه؟ في هذا الحظ قال كيف وقد ورد في رواية شعيد بن منصور لهذا الحبيب لأنه مسح رأسه مرة واحدة ثم قال فذكره وهذا من أصرح ما يستدل به على منع التكرار في مجد الرأس وقال الحافظ في الفتح ويؤمن ما ورد من الأحاديث في تدليل المسح انصحت هذا التعليق الذي أثرت إليه قالت على إرادة الاتعاب بالمجد اللي هو تعميل الرأس يعني من الجبهة إلى القطع لأنها انصحت على إرادة الاتعاب بالمجد لا أنها مساحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة لكن متى يطار إلى الجمع؟ انفحت الأدلة وكانت في نفس القوم وإلا فالترتيح هنا مجال فالمجال واجع في الجمع لأن الأصل إن الحق واحد وإذا كان الأمر كذلك في الترتيح هنا يتعين إذا تعتذر الجنع في حالة تساوي الأدله في القوة من جهة الثبوث ومن جهة الدلالة عيض لأنه ممكن تكون صحيحة متكافئة من جهة الثبوث لكن وجه الثلالة يكون في دليل أوضح منه في دليل, إيه؟ في دليل آخر وقالت المغني لا يسن تكرار مسح الرأس. في الصحيح من المذهب وهو قول أبي حنيفة ومالك وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالم والنفع ومجاهد وطلحة ابن مصرد والحكم وقالت في والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ولأنه مسح في طهارة فلم يسن تكراره فالمسح فلم يسن تكراره فالمسح في التيمم والمسح على الجبيرة وشائر المسح ولم يقف من أحاديثهم شيء صريح وهذا هو الأول الأول أن نقيف منسوح على منسوح ولا منسوح على مقتول منسوح على منسوح فإذا كان المسح على الكفير مرة واحدة والمسح على الجديرة مرة واحدة فيكون المسح على رأس إيه؟ مرة واحدة لماذا؟ لأنه لا يقفر من المسح تعميم الممتوح في المسح ولكن كل ما يصلح إطلاق اسم المسح عليه يجزئ ولا لا يجزئ؟ يجزئ فالإجزاء حاصل بكل ما يصلح إطلاق اسم المسح عليه وبالتالي التكرار يكون في الغش لأن الغشل مطلوب فيه الإجبار وتعميم هذا العضو بالماء فالتقرار يوصل إلى هذه النتيجة بثلاث المسر نعم والأحاديث التي ذكروا فيها أن النبي سلم توضع ثلاثا ثلاثا أرادوا بها مات والمسر فإن رواسها حين فصلوها قالوا مسح برأسه مرة واحدة والتقصيل يحكم على الإجمال ويكون تذكيرا له ولا يعارض به كالخاص مع العام هذا صحيح نحن نقول ايه المجمل يحمل على المصطر كما ان العام يحمل على الخاص والمطلق يحمل على المصير فاذا جاء اجمال في موضع وجاء تصيل في موضع اخر فيلزم حمل المجمل على الايه المجمل على المفصل وإلا فقد الله تعالى حقيموا الصلاة وآزة صيد كم نصلي ومدعن نصلي وهكذا فهذا لابد من حمل المجمل على المفصص بأن جمهور أهل الأصول يقولون بأن المجمل لا يتعبد به ما دام مجملا حتى ينظر في تفاصيله لأن التكليف بالإجمال مع إنسانية التفصيل تكليف بما لا يفاق وبالتالي لما جاء الأمر أقيموا الصلاة ما كان هذا الأمر وحده كافيا لإثبات وجود الصلاة حتى جاء التفصيل في مواقفها وأعدادها وشروفها وواجباتها وغير ذاته قال ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما ذكروا صفة وضوئه لشعريك سائلهم ومن حضرهم كيفية وضوءه تسلم في دوانه فلو شاهدوا وضوءه على صفة أخرى لم يطلقوا هذا الإطلاق الذي يفهم منه أنهم لم يساهدوا غيره لأن ذلك يكون تدليسا وإيهاما بغير الصوات فلا يظن بهم ذلك فهذا صحيح أن الصحابة الذين حكوا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما رأوا عن رسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الضقة والتفاصيل ما كان لهم أن يهملوا مثل هذا التكرار الحق وتعين حق حال الراوي لغير الصحيح على الغلط لا غير لأن الرواة إذا روا حديثا واحدا عن شخص واحد فاتفق الحصاظ منهم على صفة وخالفهم فيها واحد حتموا عليه بالغلص وإن كان فقة حافظة فكيف إذا لم يكن معروفا بذلك هذا معنى ماذا ترته لما تكلمت عن عبد الرحمن بن وردان رحمه الله تعالى هذا كيما يتعلق بمسألة الرأس بقيت هنا مسألة وهي اختلف العلماء رحمه الله تعالى في من غسل رأسه بدل مسحه رجل غسل رأسه والمقروض أنه يمسحه هذا هو التكليف الذي جاء به الكتاب والسنة فهل يجزئه هذا المسك باعتبار أنه حعم وأجلق من هذا الغسف هل يجزئه هذا الغسف باعتبار أنه حعم وأجلق من المسك أن لا بد من الصفحة التي جاء بها السرع الحنيج على وجهين العلماء أحدهما لا يجزئه لأن الله تعالى أمر بالمسح والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مسحا وأمر بالمسح ولأنه أحد نوعي الضهارة فلم يجزئ عن النوع الآخر فالمسح عن الغذر يعني لو أن إنسانا مسح أضوى من أعضاء الوضوح يجزئوا أو لا يجزئوا لا يجزئوا لأنه مأمور بالإيه؟ لأنه مأمور بالغذر لكن هذا الفياس فيه نظر لأن المسح أبنى ونحن نقول يمكن أن يدخل الأدنى في الأعلى وليس في العسل أي يعني لما نقول الغسل أدلت من المسأل يبقى نقول المسأل داخل في ظنط لكن نقول إن هذا لا يذجئ كما إن المسأل لا يذجئ عن الغسل لا هذا في الحقيقة في يسمع الإيه؟ في يسمع ألفان والقول الثاني يجزئه لأنه لو كان جنوبا فانغمس في مائل جنو الظهارتين أجزأه مع عدم المسح فكذلك إذا كان الحدث الأصغر منفردا ولأنه يطفى بغسل نفف فلم أنه غسل وجهه ويده ثم أفرق على رأسه ولم يذكر مسحا ولأن الغسل أسلق من المسح فإذا أتى به ينبغي أن يجزئه كما لو ائتسل ينوي به الغبوء وهذا فيما إذا لم يمر يده على رأسه فأما إذا أمر يده على رأسه مع الغسل أو بعده أبزأه بلا خلاف لأنه قد أتى بالمجح الآن موضع الفلاف إيه؟ أو محل الفلاف إن يصب ماء على رأسه دون أن يمس رأسه بيده لكن ذلك أو أمر يده على رأسه مع الغش فهذا لا خلاف بينهم إن دائم ينتزئ عن المس لأنه تحقق المسح وزيادة إنما الخلاف في مسألة واحد أتى الآن بماء وأفرغه على رأسه أو دخل تحت جش إذا ما هو مزهور وعنما رأسه به الغش هذا خلافهم في هذا الموضوع أما إذا متع يده مع هذا الغش على رأسه فيجزئه إيه يجزئه اتفاقاً وهذا يعني أحرق وأبرأ للجنة إنه لو ذكر رأسه يمر بيده على شعره فيكون جمع بين الغشف والمجح وهذا يجب بقي هنا أن نقول يلاحظ أن حديث الباب والحديث الذي قبله ليس فيهما مجح الأذنين ليس في الحديث الذي معنا حديث عبد الله بن جيد ولا حديث عثمان رضي الله تعالى عن جنيه المتقدم مس للرأس مع أو للأذنين مع الرأس لكنه شابت من حديث عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند النسائي وغيره وبوض له النسائي باب مسح الأذنين ومسح برأسه وأذنيه لكن طبعا هنا لما كان المطلق قصد جمع الأحاديث المتفق عليها لأدلة الأحكام وكان هذا الحديث ليس من الأحاديث المتفق عليها لن نذكره فإنما نذكره الآن تسميما ليه الفائدة وبياناً لما يفعل في هذا المحي فهذا الحديث الذي فيه أنه مسح برأسه وأذنين ذكره عن نساء في باب مسح الأذنين ثم ذكره بشيء من التقصيل في باب بعده ذكر في باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس فمسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس ولفظه ومسح أو مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما هذا عند السمد والدماجة بهذا اللفظ وعند النتائب لفظ ضاطنهما بالسفاحتين وظاهرهما بالابهامين يبقى السباحه او السفاده سلسع داخل الاذن والابهام فاسدي ظهر الاذن ظاهرهما بالسفاحتين وظاهرهما بالابهامين وهذه اصح روايه تفصد صفه مثل الاذنين نعم واختار العلماء رحمهم الله تعالى في حكم مسحيهما مع الرأس أعني الأجنين فذهب الجمهور مالك والشافعي والثور والأوزاع وأصحاب الرأي إلى أن فظاهر قولهما وجوب نفس الأجنين مع الرأس ولا فرضية ذلك ولا شرطية ذلك على مقتضى ما ذكرنا من قبل في باب الحصول يقولك إذا تعمد الطرق يبقى يعيد الحاف قطع بالإعادة أو بعدم الإجزاء وأحمد قال أخشى أن يعيد وده من ورعه رحمه الله تعالى مختلف مختلفين فما الذي يحمله على القطع برأي والرأي الآخر محتمل ها هو الحقيقة لو كانت فرضا أو لو كان مسح الأذنين فرضا فمسح الرأسي ما فرق بين العامج والنهج ولا لا واحد نسي يغسل وجهه او نسي يغسل قدمه او نسي يمسح رأسه نقول المسيان هنا عبر يسقط هذا الفرض خذ لا يسقطه لا يسقط لما سيأتي ان شاء الله في مسألة الحديث غالد بن معدان عن بعض أن السلم رأى رجلا في قدمه مثل الضفر لم يمس الماء فأمروا عن عجل وضغو الصلاة فهذا رغم أن الرجل ما تعمد ولكن إيه فاته ذلك أو نسي أو, أو إلى آخره فإذا هنا الفرض الذي يمى إذا كان في شرط من شروف صحة الصلاة لا يسامح بتركه سهوا ولا عمل فبقى هنا مسح الأذنين عندهما ليس كمسح الرأس ولكن في درجة أدنى من مسح الرأس وأعلى من الاستوكاف مثلا المتفق على إنه سنة هو مسح اليدين قبل أشتروح في الوضوء فهو مرتبة بين الفرض والسنة واجب على مين؟ واجب على الذاكر فقط أما الناس ثلاث لأن طبعا هنا للأسف يعني بعض الذين يصنفون في الفقه من المعاطرين يقولون وهو فرض على قول إتحاق أحمد هذا خطأ وتقويل للإمامين الجليلين ما لم يقوله ضد الألفاظ ومعرفة للصلاحات أمر مهم جدا لأنه عندما تقول الإمام أحمد يكون في فرضية نسح الأذنين فهل رجل لم يقول ذلك أو الإمام إتحاق كان في فرضية لم يقول لذلك كده قولت لماذا يقول بسبب عدم فهمه للمصطلح الذي يستعمله هذا العالم او التفريق بين كلمة وكلمه اخرى كل فرق بين العامد والناشي يبقى نعلم هي ليست في قوة حكم الايه مس الحر نعم طبعا الذين قالوا بوجوبه على الداكن بالتدلل بادله اصرحها حديث الاذنان من الراس الحقيقة لو صح هذا الحديث وقلنا بوجوب اتعاد مسح الرأس يبقى ايه المفروض ان يكون مسح الاذنين فرض كمسح الرأس لانهما من الرأس واحنا قلنا ان مسح الرأس كل يبقى هنا الاذنين جزء من الرأس يبقى اذا يمسحان بمسحه وحكمهما حكم الرأس نعم لكن الحديث هذا صرح العقير في الضعفاء بأنه لا يطح له طريق وهذا ظاهر صنيع الإمام أحمد رحمه الله ففي مسائل ابنه عبد الله رحمه الله تعالى قال سألت أبي عم من صرت مسح الأذنين نافيا حتى يفرغ من صلاته قال أرجو أن يجزيه قال ابن عمر رضي الله عنهما الأذنان من الرأس فين إعلان الحديث هنا؟ ها؟ وماذا؟ ممكن يكون موقوف صحيح ومرفوع صحيح وهذا سابق في جملة أحاديث يقول لك صحة مرفوعا وموقوفا حقير أحنا كده الشيخ مجدل يدرس لكم الصلاح لا وهنا معروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يعدل عن المرفوع إلى الموقوف إذا كان بنفس لفظ إلا لعلّة في المرفوع يعني الحديث عندنا الأدنان من الرأس ولفظ الكلام بالضبط عن مين؟ عن ابن عمر طيب إذا كان الحديث سابسا مرفوعا عند الإمام أحمد ما الذي يجعله يقول قال ابن عمر كان الأولى أن يقول ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هنا معروف من المذهب الإمام أحمد أنه لا يعدله أو لا ينصقل عن الحديث المرفوح إلى الموقوف بشرط أن يكون ايه؟ لقبهما واحد فممكن يكون النبض مختلف وبالتالي يعمل الى الموقوف لاختلاف اللغة او انه هو ليتنسب مع المسألة التي يتكلل فيه لما احنا بنقول لا يعزل عن المرفوع الى الموقوف اذا كان اللغة واحدة الا لعلة في المرفوع عنده ولهذا قال ابن الصلاح في مقدمته ان هذا الحديث له طرق كثيرة لا ينجبر بها لشدة ضعفها أو كما قال رحمه الله تعالى بل ظاهر صنيع الإمام النساء أن الحديث لا يكبت كذا وطبعا أنا قلت لكم من قبل مهم جدا أننا نقف على أقوال المتقدمين في تطفحه صبعيه لأنهم أولى في هذا الحق من جاء بعدها وقولهم أولى بالقبول من قول من جاء بعدها لم أحفظ وأطقن وأعلم إلى غير ذلك يعني ظاهر صنيع الإمام النساء أيضا في تننه أنه يعل الحديث لماذا؟ لأنه بول باب مسح الأذنين وما يستدل به على أنهما من الرأس وأورب في حديثين الأول حديث الأول حديثة عباسة بذكرناه أنه مسح رأسه و وذنيه لبنى نتعمل التدلي بالإيه بالقرام بين مسح الرأس و مسح الأذنين يعتبرنا كعضو واحد الأمر الثاني حديث عبدالله الصنابحي رضي الله تعالى عنه وفيه أنه ذكر فضل الوبوء وتساخد السيئات او الذنوب مع قطر الماء ذكر فيه انه مسح راسه او قال ومسح راسه حتى تخرج من اذنيه اي ايه الثنوب تخرج من اذنيه كانه جعلهم ايه عضو واحد قال التني دي في التعليق والمصنف رحمه الله استدل بقوله المصنف هنا من النساء ونفس الكلام فعلوا المجزد بثينية في المنطقة أورى هذا الحديث للدلال على إن الأدنين من الرأس قال والمصنف استدل بقوله حتى تخرج من أدنيه على أن الأدنين من الرأس لأن خروج الفضايا منهما بمسح الرأس إنما يحسن إذا كان منه وعدل عن الحديث المشهور في هذه المسألة وهو حديث الأذنان من الرأس بما قيل إن حمادا فردد فيه أهو مرفوع أو موقوف وإثناده ليس بقائم إلى آخر ما قام يبقى لو كان الحديث ثابتا وهو أطرح في من حديث الصنابح أو غيره لكان أورده في هذا الزاب وإذا من ثقه الأئمة رحمه الله أعطيش في البخارة رحمه الله يبوض ممكن يبوض بحديث عند مش لمسأة ولا يتقل الحديث ويأتي بحديث آخر ربما يكتهد العلماء في إيجاد مناسبة من الحديث اللي ذكره والباب اللي بوضه ليه؟ لأن الحديث ليس على شرفه فهنا النفائي رحمه الله لما بوض باب كان الأولى إنه يستدل في حديث الأذنين من الرأس ولا لا لأنه يقول وما يستدل فيه على أنه أو على أنهما من الرأس فحديث الأذنين من الرأس صريح فلو كان ثابتا عنده لا اورده ولم يشتهي ايجاب حديث آخر كحديث الصرافحي او غيره نعم ا ورجحت المنذر رحمه الله تعالى في اوسط مذهب الجمهور فقال لا شيء عليه يعني من ترك مسح الاذنين اذ لا حجه مع من يوجب ذلك وهو أيضا يشيد بذلك الى ايه الى ضعف حديث الاذنين من الراس لانه اورده وتكلم على اسناده ايضا وقال في المغني وقال الخلال كلهم اي احمد حسن عن ابي عبد الله رحمه الله شيما ترك مدحه ما عامدا او ناسيا انه يجزه يبقى دي ايه روايه اخرى عن احمد روايه عبد الله ابنه انه اخشى ان يعيد الفرقه عامدا هنا اكثر اصحاب احمد حكى عنه انه ايه يجزه ناسيا وعامدا فهذا استفقت كلمة أحمد مع كلمة الجمهور على الثنية نعم إلى أن قال والأولى مسهما معه أي مع الرأس لأن المسلم مسحهما مع رأسه وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه على أنهما يجدد لهما ما غير ماء الرأس لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى المسلم يأخذ ماء غير الذي أخذه لرأسه يعني لأذنيه لكن قال الحافظ إن المحفوظ أنه أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه هذا في صحيح مجمع من حديث عبد الله بن زيد أيضا المسلم أخذ ماء جديدا لرأسه وليس لأذنيه فهذا هو المحفوظ وما عدا فهو شاذ نعم فرواية أفض ماء جديد بالأدنين شاذ على الضواب الشيخ بن عليه رحمة الله في شرح الزاكونية ضرب مثالا للشاذ في هذا الحديث وأظن ذكره أيضا في الشرح الممتع نعم والحقيقة يؤكد هذا أن لر ووصفة فضوء النبي صفلا لا في ماء ابن عباس وربيع كل من ذكر مسح الأذنين مع الرأس ذكر أنهما مرة واحدة يعني لم يضطل بينهما في المسح ولو أخذ ماء جديدا ما صح أن يقول مرة واحدة قالت صمعاني رحمه الله كلهم متفقون على أنه مسحهما مع الرأس مرة واحدة أي بماء جديد ماء جديد لماذا؟ للاثنين ليس يعني كما هو ظاهر نقضه مرة إذ لو كان يأخذ للأذنين ماءا جديدا ما صدق أنه مسح على رأسه وأذنيه مرة واحدة وقال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما ولم يثبت أنه أخذ لهما ماءً جديدًا وإنما صح ذلك عن ابن عمراء رضي الله تعالى عنهما انت تحديق على هذا الحديث شعيص الشر صدق يعني هو الآن مسح رأسه ذهب هو الأصل أن يضع إذهامه هكذا يعني الذين فصلوا صفة المسر يضع إذهامه على صدغيه وأن الصدغ هو حتى النساء يعني الصدق هو المكان المنخسط بين العيل والأدو وده صدق يعني قبل العظمة اللي هي إيه يعني ينبض عليها شعر الجحيم بداية شعر الجحيم مين؟ من هذه العظمة العظمة نازئة بجوار أو مقابل صناق الأدو هي دي الصدق فوق سيضع إبهامه هكذا ثم يجمع أطراف أصابعه هكذا ويمضي فيهما إلى آخر الرأس إلى القفى ثم يقود بهم هكذا خلال؟ ها؟ بلا. ثم بلقس الماء يأخذ السباحة والإبهام واضح ان الإبهام ايه؟ وقت إذا الماء عليه والسبابة متعلقة بالسبابة الأخرى فعليها ايه؟ ماء فيأخذها هكذا فيمضي بالسباحة هكذا ماشي كده والأذنين من الخلف بالإبهام كده واضحة ولا لا؟ أهوه ثانية جين تطعوا بالسؤال يعني السباحة أو السبابة داخل الأذن ايه؟ كيف من اعلم؟ تبدأ تتحرك معه ساطم الازن هكذا وفي نفس الوقت الازن ماشي لا تحبين خارج الازن هكذا مرة واحدة فقط نعم. لا لا لا مرة واحدة فقط مرة واحدة فقط اه طيب كزاك الله خير يسأل يقول طيب مداومة النبي فصلم على متح عيونيه مع رأسه ألا يدل ذلك على أن حكمهما حكم متح الرأسي؟ ها؟ هو السأل إبقى واصلعت الإجابة أنتم المطالبون بالإجابة قول على ها؟ طيب كذلك الله خير والإجابة هكذا منضبطة ليه؟ لأننا احنا متكلمنا على مسألة إدخال نحنا كنا بنتكلم أفعال النصف سلم فين؟ في مسألة غفظ المستقيل معه اليابين ومسألة تعميم الرأس دي المسح من الجبهة إلى القصر مسح الرأس كله قلنا أفعال النصف سلم منها الأفعال المجردة فهذه لا تدل إلا على الاستحزان والأقعال التي جاءت بياناً لمجمل واجب سحصنها حظن هذا المجمل صحيح في لغة العرب وعورث الناس داخل فيها الأذن ولا بيش داخل فيها داخل فيها هو ممكن تبدخل فيها في عورث الناس ليه؟ لأنه ما بيسموا الرأس ما فوق الرقب يعني قلوا رأس وبدأ إننا نحن بتكلم الآن فمسأل... امسحوا برأسكم مش امسحوا بهادي بال... المنطقة كلها فيبقى هنا الرأس في اللغة مقطوبة هي ايه؟ هذه المنطقة دون الاذنين فما نقولش انها دخل في ديان المجد ليه؟ لانها ليست من مسمى الرأس الذي اداء الامر بمسيحه في القرآن فما تدخلش في ديان المجد ممكن ولكن ان افعلها ايه؟ فعلها افتداءا او مجردا فتدل على الاستخبار فهذا الدليل لا يفت طيب انا اسأل سؤال ثاني طيب المطلبة والاستنشاط ايه خلانا اقولنا من جملة الوجه ليست شعر ولكن الأوامر التي جاءت في المضمضة والاستنشاق يبقى لما تكلمنا على المضمضة والاستنشاق لم نتكلم على أنهما من جملة الوجه إلا لما وجدنا من أوامر فأمروا بهما لكن هنا يلزم مع القول بوجوب مسح الأدنين أمر أما مجرد الشعر فقط مع ما علم أو ما ذكرنا من أن مسمى الرأس غير مسمى الأدنين يبقى ده واحده فعل مجرد لا يدل على بيان المجمل لنقود ان يأخذ ايه ان يأخذ حكمه اذا تطفل الاخر تعمم مسح الأذن جثب ساحتك ازاي انت انا ما شفتش انهم طولهم بمساحها ازاي ولكن انا اكتب في بيان الصفل والحقيقة ليس عندنا ايضا تبصير الا مسح باطنهما بتبسحتين وظاهرونها في المهمين ازاي برحفتك يبقى فتحت الجوه واجمك وابهامك عليها من بره و كده اعمل انت اتعمل تطلع من فوق اللي تحت من بره الجوه اتخذ <تصفيق> حكم الجمع بين المضمضة والاستنشاء ذكرت لكم في اللطاء الماضي انه لم يثبت قد ان نستن لما صفل بينهما لكن هذا ايضا بالفعل والفعل يقضي الاستحباد نعم دي <تصفيق> حاجة تانية طيب مجح الرأسي فرض وقالت فلم الأذنين من الرأس ومعنى ذلك أنهما من الرأس فأصبح الفرض مثل الرأس والله أنا قلت الكلامة ولا أتكلم ولا ما قلتش قلت لو صح الحديث سيبقى النظر فيه امر وهو هل يجب مجح كل الرأس إذا قلنا يجب مجح كل الرأس وكانت الأذنان من الرأس إبقى يجب مجحهم ومجحهم فرق لكن العلماء لما فرقهم يبقى اكيد بهذا التفريق ايه سبب اه لكن هنا لو سبب الحديث انا قلت لو سبب الحديث وقلنا بوجوب تعميم الرأس بالمك يبقى يجب نفح الأذنين قلت الكلام دا قلت شرحة ولا لا سأغنى عن السؤال يعني كان المفروض الا ان يكون كتبوا قبل ما اقول يعني حرجوا التنييز بين الرجال والنساء في الحب حيث ان مسح الرأس هكذا يضعب على النساء حيث بسبب الثال الشعر على الوزف فهل يجوز الرجوع بالمسف مرة اخرى المهم تتحقص السنة بعد كده ترجعه الوراء وتجيبه على جنب تسرح شامل يتعمله يحر بعد ذلك فهو ممكن راحة اي واحد الشاب هيقول لك بالكلام ان انا عندما الان اذهب من جبهتي الى قفايا ثم اعود هنعكي الشعر بالبلد الثلاثة فالخلاص ابقى هذا كده سنروحي فيدي في السايدات في السنة بعد تجدوا سرع في راحة كمان تقول انت اخرج منكوش الرأس يعني او مثل ويمكن للاخت ان هي تربط شعرها وبالتالي لما تروح ويرجع مش يحتفظها ان شاء الله يسوفها حاجة, حاجة ويمكن ان هي تنبط شعرها زى نوع من انواق المنبدات ويمكن ان هي تمسح على اخمرها وهيأتي السلام ان شاء الله في مسألة المسه على العمامة بإذن الله يتحدث الحديث أثاث حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعجبه التيمن في ثناعه ولي فيه وترجله وظهوره وشانه وفي شانه كله والحديث بكل او في اكثر في شانه الكلي وياتي بيان هذه المساله إن شاء الله كان رسول الله التيمن في تنعّده وتردّده وطهوله وفي شأنه كله غريب الحديث يُعجبه التيمّن يُفضّله تقديم الألما على الأيسر قال الصنعان كل فعل يحبه الله أو رسوله رسول الله أو هنا رأيك الشيطان والأقرب عندي والحمد لله وفكر عليه الصحيح عمر يحبه الله ورسول بأن لا يتصور أبدا أن الله عز وجل يحبه شيئا وأن الله سلم يحبه شيئا إيه؟ آخر ولا يكثر حبهما فيه فالأولى يعني أن نقول كل فعل يحبه الله ورسوله لأن ما أحبه الله أحبه رسول الله وأحبه المؤمنون ولا, لا. آه. ولا أحبه رسول الله لا يمكن إلا أن يكون محبوباً لله عز وجل ألا ممكن أن يحب حاجة ونطلبك راحة هذا فست حيل طبعاً بل يعني لا يمضغط حق المؤمن نعم قال فهو يدل على مشروعيتي للمشترشة سينا الإجابة هي الاشتراكة رعيتي الاشتراكة هي عن ابن القيم انا عندي أنا احفظ كلام ابن القيم في هذا الباب في بدائع الثوائد قال وكل فعل مدحه الله عز وجل ورسوله ستلم او مدح فاعله او احذى الله ورسوله او احذى فاعله في جملة كلام فهو يدل على مشروعيته المشتركة بين الاجاب والنسب وهو ده كلاز بالقيم في بدائع الثواب فإن كان الصنعان يوقف منه يبقى هنا الأجهة المشروعية المشتركة بين الإيجاب والنزل نعم في تنعونه لبس عليه وترجله تسريح شعر رأسه ودحياته بالمشروع وظهوره بضم الطائب تطهفر ويشمل الوبوض والغسل وإزالة النجاة يعني الصهارة من الخبث و الحجم أكثر وأفضل وفي شأنه كله من الأشياء المستطابة كهذه الأمثلة في المذكورة قال الشيخ تقي الدين هو مين ابن تيمين تقي الدين ابن تيمين لا سيما إذا خرجت من الحنبلة يعني. وفي شأنه كله عام المقصود بمثل دخول الخلاء والقرود من المسجد ونحوهما لما يبدأ فيه بميثار المعنى الإجمالي من فضل أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لسيما الحافظة العالمة الصديقة بنت الصديق أنهن روينا للأمة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لسيما الأفعال المنزلية التي لا يطلع عليها غير أهل بيته روينا علما كثيرا فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها تكثرنا عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم المحببة إليه وهي تقديم الأيمن في لبس عاله ومشت شعره وتسريحه وتطهره من الأحداث وفي جميع أموره التي من نوع ما ذكر كلبس القميص والسراويل والنوم والأكل والشرب والأحولان كل هذا من باب التفاؤل الحسن وتسريح اليمين على اليسار وأما الأشياء المستقدرة كان أحسن أن تقدم فيها اليسار ولهذا لها نسلم عن السنجاء باليمين يمين ولها عن مكتب الزكر بن لأنها للطيبات واليسار لما سوى ذلك قبل أن نتكلم عن ما يؤخذ من الحديث نقول قولها رضي الله تعالى عنها يعجب الظاهر أنها عذرت بالإعجاب عن المحفة أي كان يحب التيمنا لماذا لأن الروايات يفصل بعضها بعضا فإذا جاء في رواية رفضة وجاء في رواية أخرى عن نفس الصحابة لسيما أن يكون هو المعذر يعني هو المتكلم والسلام بلسانه هو وأسلوبه هو يبقى ايه أحسن من فصل كلام الشخ الشخ لاش ألا لا صحيح فجاء في رواية الأخرى عند البخار بالأرض كان يحبوه يبا يعجب في هذه الرواية بمعنى يحب في الرواية ايه؟ الرواية الأخر كان يحب استيمن ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله وتنعوله وهو عند مسلم رحمه الله دون قوله ما استطاع مع تقديم وتأخير قال ابن القيم رحمه الله كان من ذكرتولكم وكل فعل عظمه الله هو رسول ومدحه أو مدح فاعله أو به أو رضي عنه أي عن فاعله أو فرح به أو أحبه أو أحب فاعله فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين الوجوب والنزب هكذا في بدائع الفوائد مجلد أربعة صفحة أربعة ووجن الإعجاب بذلك والله أعلم أن اليمين مأخوذة من اليمن وهو الضركة ولأن أصحاب اليمين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم من أهل الجنة ولأن كلفى يدي ربي سبارك وتعالى يمين مباركة كما صحك بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقولها فنعُّلِه وقع في رواية مسلم ونعْلِه بفتح النون وإذ كان العيد أي هيئة فنعُّلِه وفي رواية لمسلم أيضا إيش في رواية في ضبط آخر لمسلم ونعله بفتح العين يبقى مضبوطة بفتح النون وإسكان العين وبفتح النون وفتح العين أيضا وقد جاء النفس صريحا في ذلك في صحيح البخارية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انفعل أحدكم فليبدأ في اليمين وإذا نزع فليبدأ في ليكن اليمنى أولهما تنعم وآخرهما تنزع وهو عند مسلم رحمه الله دون قوله لتكن اليمنى إلى آخره يبقى هنا أشار نفسه سلمه إلى تقديم اليمنى على اليسرى الرجل اليمنى على اليسرى حال الانتعال فمعنى التنعذ والتيمن فيه أو نقول معنى التنعذ البداءة بالرجل يمنى ومعناه في الترجل البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه وكذا في حلقه يعني كان يحلق, أو يحلق شعر رأس كما ثبت في حلقة الوداع حينما ففلما حلق رأسه فحلق أيمن رأسه ثم أيسره هكذا في حديث جابر وهير يستحب البداء بالشق الايمن من الرأس في فرجيله كذلك يستحب في حلقه ومعنى التيمن في الطهور البداء باليد اليمنى والريد اليمنى في الوضوء وبالشق الايمن في الغس وقال النبي فسلم لامة عظية والنسوة التي شاركنها غسل ابنته زينة رضي الله تعالى عنهن اتجأن بميامنها ومواضع الوضوء منها قال في الفتر الذي على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وقولها وفي شأنه كله عام يخط كما قال ابن دقيق العيد وشيخ الإسلام الجثيمية وغيرهما ومن أدلة ذلك ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي فتادة رضي الله دعال عنه أن السلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من القلاء بيمينه ورواه البقار بالأرض إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه وعن أنت ابن مالك رضي الله ودعا عنه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أنت الصيبين والطاهرين وكذا فتقدر فيه يومنا أما الخلاء فهو بعكس ذلك فتقدر فيه حبيوتس هذا الحديث رأوا الحاجم وصحاها لشرط مسلم وأقرأ الذهبي وصحاحه النووي رحمه الله تعالى في المجموع والأدلة في هذا الباب كثيرة لعل بعضها يأتي إن شاء الله وصدق أن ذكرنا بعضها في مسألة المضمضة والاستنجاع والاستنسار ونحو ذات طبعا هنا قول عام مقصوص العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام أنا أختم بهذا السلام لأنه العام ينقسم إلى ثلاثة أقسام عام لا يمكن تقصيصه بحال عام لابد بد أن يبقى على عمومه وبعضهم يقول عنه عام محفوظ يعني لا يدخلوا التقصيص نحو قول الله جبارة وتعالى وما من ذات في الأرض إلا على الله رفقه هل ممكن يدخل تقصيص هذا؟ ان لو خصصنا اذا احنا كده والعايات بالله بالله يعني ان كل الضواب رصفها على الله عز وجل هذا عام لا يمكن ان يدخلوا الايه التقصير وعام مخصور ولا بد يعني لا بد ان ايه يدخله التقصير نحن هو طيب اللذات من الله خير ايه لكل نفس من هذا هو عام إنها كثيرة يعني منها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فجادهم إيماء فالناس في الأولى ببضوط الناس ده اسم جلد دفل عليها الأليك والنام فتطيب العموض بإطلاق طيب لكنها المخصوصة من الذين قال لهم الناس الذين الأولانية المكتوب بها أصحاب الناس الناس اللي هم مين؟ قريش وما أرسلتهم لتكويل المؤمنين الناس قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الناس هنا والناس هنا الناس اللي قالهم هم المبعوثون من كده القريش والناس اللي جمعوا مين؟ قريش ومن وافقهم على حرب اللي اتفصلنا في فجوة أحضر والذين الأولانية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول تعالى ولله على الناس حذّ البيت من استفاع إليه فجي مثلا الناس الأولئين علمه ولكن لا بد أن تخصص ليه؟ لأنه بضبعة الحال لا يدخل ضمن هؤلاء الناس المجانين ولا كل من لم يكلف يعني جير المكلفين لا يمكن أن يدخلوا فيها هذا يعني لو قلنا الناس هنا عام محفوظ فهيقول تيها مين؟ فيقول فيها الزكر والأنثة والكبير والصغير والعاقل والمجنون والغلي والفقير والحر والعسل مش دلقلهم ناس او لا مش طبعا لابد ان يتقولوا الايه؟ التقصير فالآية خصصت الايه؟ من استطاع إليه سبيلا والأحاديث والآيات الأخرى خصصت غير المكلفين نعم والأدل على هذا طبعا انتم قلت كثيرا وهناك عام مقصود أن يحتمل التقصير يدخلوا التخصيص وهذا يحتاج إلى قرينة تدل على تخصيصه أو دليل يدل على إيه؟ يدل على تخصيصه وذا أكثر ما يقع في القرآن والسنة بل السنة الأول اللي هو العام المحفوظ الذي لا يدخله التخصيص ولا يمكن أن يدخله لا بالوقوع والثاني العام المحفوظ هذا موجود ولكنه قليل والعام الذي يحتمل التخصيص وده المشهور في نصوف الكتاب السنة والتخصص يكون له عدة أنواع كمسة مخصصات ليس هذا مجال ذكرها إن شاء الله لكن الذي ذكرناه هنا إن من اللغض وإن جاء عاماً إلا إن خصة بأحاديث أخرى وفي شأنه كله مخصوص في أشياء بيّنت تقديم أكتمال هيأتي ذكرها إن شاء الله لخي يقول ما فيبدأ دروس أصول الصدقة لكفور البهيتة وما هو الكتاب الذي سيدرّف ان شاء الله الاحد المقبل في ابن الله تعالى وسيكون الثالث كل 15 يوم في كتاب فيصير علم اقصول السفق لشيخ عبدالله ابنس في الجدين المطلوب بعد المغرب ان شاء على درس الاحد هنا المطلوب كل ما تذكره حفظ كلام العلماء أم للسنباق من كلمهم في كيفية التجميع بين الأدلة أو الفريح والراجح في كل مسألة وحفظ مزون الأحاديث أم ماذا علينا؟ عليك ما ينفعك <تصفيق> هذا ما أقوله لا تسغل نفسك مسألة الامتحان والكلام ده بقدر ما تسغل نفسك استفادتك أنسى إن الله ما قال. احرص على ما ينفعك واسه عندي الله ولا تعزي فيعني نردو أن احنا من نفسك السلام في مسألة الامتحان وغيره لكن أقل السئلة استخفض الحديث وشعرت الفوائد اللي نسيرها الشيخ في الكتاب وما يعني شرح الله عز وجل ما تضرك لمعرفك مما خلف فهو خير يضاف إلى خير ان شاء الله ينزعه الحديث نعبد المضمضة والاستنساق بعد غسل الزراعية هل حسنه الألباني إنه الألباني حسنه سهل شعب نتقول حتى رحمه الله يا جماعة يعني مثل هذه الأمور يجب ان تكون منا على باب لأن لو لا هؤلاء والله ما رفنا ولدين فيعلى أقل شيء يستحق العالم اللي نفعنا الله عز وجل بعلم أي إن كان أنا ما أقصد الشيخ رحمه الله تعالى وحده ولكن كل العلماء أصحاب الفضل علينا لا بد أن نقر لهم بفضلهم ونبعو الله عز وجل لهم فهذا أقل ما يعني نقابلهم به مقابل إحسان إلي ما رحمهم الله تعالى وحفظ من أفقره منهم إن شاء الله تعالى نعم الحبيب حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة في التعليق على الشيخ السنة وحسنه أيضا في صحيح الجامعة وفي تقريبه لسنن أبي داود النصفة المحققة على غرار التلسرة الصحيحة لأن صحيح سنن أبي داود في نتفة مختصرة اللي مكتوب تحتها صحيح صحيح صحيح, صحيح وهكذا في نتفة مكرجة شكل أو على ضرار السبسلة الصحيحة هي دين لشهل السلام يعني في حديث عبدالله جيد برضو حتى ربي الله عنه. وأن عمر بن أبي الحتن سأله في فتح الباري أنه صحابي نقله الشيخ ابن غسيمين رحمه الله تعالى فكان ماذا يعني؟ الصحابة يسألون الصحابة هذا كثير والشابعون يسألون الصحابة هذا أكثر يعني بيدل على حفظ الصحابة رضا الله تعالى عليهم على معرفة الحق والوقوف عليه بل لو راجع في كتاب الرحلة في صرف الحديث الخطيب الزغداد رحمه الله لو جدت صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شاكروا أميالا ليسمعوا حديثا عن رسول الله تسلم عن جاذرك عبد الله ربي الله تعالى عنهما اشترى داد من المدينة الى مصر ليصنع حديث القصاص من عبد الله جئونيس ربي الله تعالى عن جميع الصحابة <تصفيق> للشام ايه نعم السائل جزيز نعم نبدو توضيح حال الله خيراتنا يعني ما تدويش رجل يعني لكل هذا الجزء من الزهر هل هو ذاكب في الوجه؟ لا ليس ذاكب في الوجه وفعلا يعني لا يستيجزان أبدا إلا ما يقول يقول لي شو هرد اصبعه أو الرسم لا حال هذا لكن هو جزء الله خير ما جعلوش بهذه تسطورة يعني هل حلق شعر المولود مستحب للبنات مثل الأولاد أم الحلق للأولاد فقط؟ كلمة المولود تطلق ويرادوا بها الثلاثة والأنثى على الصورة ولا شك ان الفوائد التي تطلب من وراء الحلق حلق رأس الصبي او الزكر مطلوبة ايضا للأنثى فالظاهر ان الحصن يعم فان قال بعض العلماء ان نقصد الذكر فقط لكن لا اجل وجها لهذا التخفير والله اعلم لو عاد ذكر الزمن كيف تقطار الزوج الصالحة لن يعود وكيف تتأكل من امره طيب مش فعلاني بتقول كيف نختارها اختار انت اخي انا خلاص اختارت كل جانجة يعني المرأة الصالحة وصفها نفس سلم بقوله اذا نظر اليها صرت واذا امرها اطعت واذا غضع عنها حفظته في نفسها وماله هذا ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لها فلن نأتيها بوصف اولى بل يعني يقارب وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا أفعل إذا طلبت استخارة لأمر الله ولم أتاح إلى الأمر أو لم أصل إلى نفيه القضية لاسترتاح أو لا ترتاح الشيطان مش هسي باسترتاح أغلب ولكن انظر في الثرق والمنافذ الموصلة إليها هل هي ميسرة وممهدة أم معقدة ومعصرة فإن كانت الأخرى فلا تكذب وإن كانت القولة يعني ما تفعش الطيار امشي مع الطيار ليت الأمور ماشي؟ امشي معاك ليت الأمور محقدة؟ ارجع حصن غسل الجمعة هل هو واجب أن تنة مؤكده أرضي التوضيح؟ التوضيح حياتي إن شاء الله مش هل كرح الساعة الله تعالى عند كرح حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلين إن شاء الله والذي أرجحه على فرضي عدم سجود حديث الحسن عن ثمرة من توضع يوم الجمعة سببها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أكبر هذا الحديث لا يذبش عندي لأن الحسن عندي لا يسمع من ثمرة إلا أفراد قليلة جدا ليس هذا الحديث منها لكن بعض العلماء يحسنوا فإن ثبت أنه حسن فراث هذا واضح الدلالة على أن غسل الجمعة إيه؟ مستحس لكن الحديث الكثير وثل جمعة حق ونحوها تدل على الوجوب وهو رأي الأقل من أهل العلم رجل ينام كثيرا عن صلاة الفجر ولا يستيسب إلا بعض طروع الشمس فيصلي أم لا لا يصلي إلا إذا تعمد تأثير الصلاة إلى بعد طروع الشمس فهذا على قول بعض أهل العلم من المشيخ المباج علي رحمة الله تعالى أنه يكفر بتحمله هذا يعني لو ضبط المناجم على الساعة الثلاث والشروق السعادة التوروبة هذا عنك ابنباز عليه رحمة الله كافتك انه تعمل تأخذ الصلاة عن وقتها وعلى القول بعدم كفره هو الذي ينرجحه الا اذا ترك الصلاة الكلية فنصليها ان شاء الله عندما يستيقظ مع ارتكابه لإذن التفريض في القيام لشهودها في وقتها احبكم وادع لكم ففي زوجتي خرجت من الايه باذن ايمن منذ 23 وهي حامل ومع طفلها فليجب علي ان ارسل اليها نفقتها و جمتهم. والله إن كانت خرجت في سوء أي اي غير نشوز فلهن نفقتها يعني لو تعاملت عليها واساءت معاملتها ولحو ذلك فخرجت يعني من باب النهي حسبت بشيء من الضرر او التضييق عليها او نحو ذلك فنفقتها واجبا وان خرجت نشوزا واعراضا عن الوفاء بحقك فلا نفقت لها وانت تتعلم بما فعلت يعني منذ الحديث او عند الحديث على ان الغسل يجي عن الوبوء اذا لوى ذلك هل ليس هناك ضاغر هل يمس تذكر اذا كان يعد ناقضا للوبوء وقال لا يحفف او يأتي بناقض الوضوء مثلا مسألة يعني ما تحتاجي من كل الزيارة وكبيرة نتكلم فيها ونعيد الكلام فيها طبعا هو اذا يعني اغتسل واتى بناقض من مواقض الوضوء فلابد ان يتوضع مرة سنة فالغسل اباح له ما كان ممنوعا منه قبل الوجس فاذا انتقض وضوءه يعني هو الا افترض انه توضع ثم انتقض وضوءه في اي ناقض هيعيد الوضوء ولمش يعيد فصو بيعيد هنا لا لأجل إنه اختفل ولكن لأجل إنه وقع في ناقض من نواقض الوضو هل إذا استفيت عالمة أفق في دينه وعلمه هل لابد لي أن أسأله عن الدليل وإذا لم أسأله هل أعمل بسواه أم لا الأحوط لدينك والأضرأ لذمتك أن تسأله عن الدليل والحقيقة إن الاستلاف هنا من شأه الاختلاف بتأويل قوله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والذكر فهنا ان كنتم لا تعلمون بالبينات ولا ان كنتم لا تعلمون وبعدين بالبينات يعني اين الفرق اسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات يعني ما تعرف معنى الدليل ولا وجه الدلالة ولا غيره اسأله خدفة produto بدون دليل جاء اعتبرنا الكلام مضطف واذا قلنا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلموه بعدين قلنا بالبينات والزبر يبقى ايه اسألهم حال كونك طالبا للدليل والوجهان محتملا في تذكير الآخر فطبعا هنا بعض العلماء يقولك لابد ان يتعال عن الدليل باعتبار ايه ما ذكرت لكم من قراءة الآية البينات والزبر استفتاع او شباء يبقى تسأله مع بالدليل ولو قلنا الكلام مستصر يبقى اذا انت مش فاهمها عن الدليل هتسأل عن دليل ليه؟ فبيبقى تحصل وهذا لا ينبغي ان يشغل في المرض لكن زي ما قلنا الاولى والاضرأ لزمتك انك تسألوا عن الدليل الله فيما اذا كنت فتهم مذلولك وما يراد منه ونحو ذات هل غسل الرجل في الغسل يكون مع الوضوء ام يؤخر الى اخر الغسل وما الدليل هذه المسألة ثبت فيها حديثان أو أروا فيها حديثان أحدهما أصح من الأحد أما الحديث الذي في أن يتسلم كان يبدأ فيقصر مذكيره ثم يتوضع وضوءه للصلاة فهذا أصح من الحبيث ثم يؤثر بسر جيء إلى ما بعده هذا أصح وإن كان كل منهما في الصحيح لكن من العلماء من جمع بينهما كان اعتبار ايه الصفحيحين الاطل قبلها وقال انه ايه يتوضع وضوءه للصلاة ويرجع غزل قدمه الى ما بعد الغزل لسيما انهم كانوا يقتسلون فيه صد ونحن طيب اذا كان يقتسل في صد ونحن طيب كان يقتسل فيه صد فيكون بيجلك او قدمه فين في الماء المتصاقف فممكن هنا يوتوت له في الشيطان بانه استعمل ماء مستعمل او الى اكرس فبعد ما يخلص يعمل ايه يغتر إليه أيضا سواء كان غسلهم مع الوضوء أو المرة أو أرجع والثهمة إلى ما بعد الغزء فهذا جمع حسن إذا قلنا بقبول الروايتين وهيأتي إن شاء الله حبيبتهما بإذن الله هل إذا ركبت السيارة أو دهاتر إشراء أي شيء من أي محل ووجدت منكرا هل لزاما علي مفارقة المكان أم أنكر فقط مع العلم بأن المواصلات فيها منكرات عديدة كثل الأغاني والنساء و متبرجات وشرب التجائل والله الله عبدالجل يقول فاتقوا الله ما استفعتم ونسببا يقول وما عمرتكم بشيء انفعتم منه ما استفعتم. والحمد لله رب العالمين ان جعل لنا مندوحا عن تشلخ ما لا نستطيع مرأ منكم وكان قد يغيره في يديه فإن لم يستطف حدري فإن لم يستطف بقلبه وذلك أضعف الإنكار بالقلب إن الإنسان يستطيع أن يفارق المكان من باب الإنكار العملي فيبزموا ذلك وإلا لو كانتم وط هينزل منه الموصف هيتب وطل إلى آه زيه وأتوأ منه ثم تلسه ربعة وعشرة أو الحال على ما هو عليه يعمل إيه يتشاغل هو بالحق عن الضفر ولا لا يعني فيه أغاني شغال اشتاقل إنت بقرأة القرآن الكريم أو بذكر الله عز وجل أو بأخير والحمد لله إن الإنسان كما قد عز وجل ما يجعل الله لرجل من قلبيه